لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الا اتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزا إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَضَاءَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنَى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 وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب